التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفزعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سَوْطَ عذاب إِنَّ ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الإنسان إِذَا مبتلاه ربه فَأَكْرَمَهُ ونعمه فيقول ربي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَنَّنَ كَلَّا بَلْ نَحْنُ نُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاشَى ضون على طعام المسكين، وتنكون التراث أكل اللمنا، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض كلا. الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأننا له لهذكوان له يقول, يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى إلى ربك راضية مرضيا فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.